بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد طيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم الطرس الخامس من شرح كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله يشرحه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله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 أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة بالنار معاشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعينني وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر لازمنا أحبتي مع إمامنا وشيخنا أبي مكرم عبد الله بن الزبير الحميدي ومع هذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول السنة، وقنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله قال وألا نقول كما قالت الخوارج من عصابة كبيرة أن فقد كثر. نعم أهل السنة والجماعة من أعظم ما يميزهم عن غيرهم من أهل البدع والضلال أنهم يلزمون الكتاب والسنة ويفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وبهذا افتركوا عن جميع اهل الضلال والبدأ ومما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. إخباره عن, المغي... إخباره عن المغيبات، أخبر أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة، بعد أن أخبر أن اليهود افترقوا وأن النصارى افترقوا، الأولى على 71 وسبعين فرقة والثانية على اثنتين وسبعين فرقة، قال على... ستفترق أمتي على 73 وسبعين فرقة، كلها سناء. إلا واحدة وهذا وعيد هذا وعيد شديد ثم استثنى عليه الصلاة والسلام فرقة واحدة قال إلا واحدة لما سمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذا الوعيد وسمعوا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك فرقة واحدة ناجية وكانوا احرص الناس على الخير وكانوا من احرص الناس على معرفة الحق والهدى ولأجل هذا رضي الله عنهم بادروا بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعهم لهذا الحديث وعند اثناء النبي صلى الله عليه وسلم لفرقة واحدة تكون الناجية قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي الجماعة وفي حديث آخر قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي وهناك لفظة ثالثة إلا أنها ضعيفة وهي قوله السواد الأعظم وهي قوله السواد الأعظم إذا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام في باب العلم والعمل فانه من الفرقة الناجية ومن حصل وهم الجماعة جماعة الحق ومن حصل له في هذا الباب وما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فإن هو العياذ بالله داخل هذه الفرق التي توعدت في النار كما هو خبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث صحيح ولا يعرف عن احد ممن يشهد له بالإمامة والتقدم في علم الحديث لا يعرف عنهم من أهل الصدر الأول والقرون المفضلة لا يعرف عنهم تضعيف هذا الحديث وإنما تكلم فيه من تكلم من, من جاء بعد القرون المفضلة قد استشهد بهذا الحديث ائمه الاسلام في مصنفات كتبهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحذر امته من هذه الامور ومن الافتراء وكان عليه الصلاة والسلام لا يحذرهم الا ويذكر لهم طريق النجاة كما جاء في هذا الحديث كذلك في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنها المخرج عند أصحاب السنن إلا النسائي وحديث الاشتراق فراجل غير واحد وقد روي عن غير واحد من الصحابة راجل التلمذي وغيره وقد توسط على العلامة الأزباني رحمة الله عليه بالسلسلة الصحيحة في الكلام على هذا الحديث ولبعض إخواننا طلبة العلم رسالة علمية وقد طبعا بنحو خمس مجلدات في المسائل العقلية المتعلقة بحديث الافتراب وهي رسالة قيمة وهي رسالة قيمة تتبعى الحديث والفاظ الحديث وتكلم عليه دواية ودراية خاصة المسائل العقبية وجزاه الله خيرا أقول قمتلكم الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الاشتراك ودلهم على طريق النجاة حديث العرباط في الثالية وفيه قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بتقوى الله والسمع والضاعة وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاف اختراف نعم حصى الاختلاف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وحصى الاختراف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإله الحكمة البالغة جل جلاله والنبي في حديث العرباء لما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً تامّل قال عليكم بسنته ما المخرج من هذا الاختلاء؟ ما المخرج من هذا التفرق؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أمر من عليه الصلاة والسلام في التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها فعظوا عليها بالنواجد وإياك بمفتتات الأموم فإن كل مفتتة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم مات النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج شيء بعد من هذه الفرق إلا أن فوادر هذه الفرق خرج شيء منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذلك الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد والمعروف أن نسمعو ذو الخويصرة أن الخويصرة شرقوس ابن سغير هذا الرجل يعد أول خارج ومن خرج بعده فإنما خرج من ضئره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على سيخرج من ضئره هذا أخوام وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأقوام بأوصاف هذه الأوصاف تجعل المسلم الذي يريد النجاة يجعله في حذر وأن لا يقترب الظاهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخافب الصحابة رضي الله عنهم. قال لهم لما أشار إلى هذا يخرج من هذا أقوام قال وتأمل يا رعاك الله في من يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام يخاطب سادات الأولياء رضي الله عنهم وأرضاهم قال يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن تأمن انظر إلى ما كانوا عليه في الظاهر من العبادة تأمن ماذا قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم نسأل الله العافية يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية اينما لقيتموهم فقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. هؤلاء الخوارج كما قلت آلفا خرج اول من خرج منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض على حكمه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بكونها فرقا لما كانوا في اول الامر في جيش علي رضي الله عنه لما وقع ما وقع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا في معركة الجمل وصفين في معركة صفين تنازل الجميع ورضوا بالتحكيم. وكان هؤلاء الخوارج كانوا في اول الامر في جيش علي رضي الله عنه فلما تراضوا بالتحكيم اي الصحابة الكرام خرج هؤلاء من جيش علي رضي الله عنه معترضين ونزلوا في مكان يقال له حروراء بالقرب من الكوفة، لأن عليا رضي الله عنه في ذعهم حكم الرجال. بعد ذلك ناظرهم علي رضي الله عنه ثم ناظرهم بعد ذلك حضروا هذه الامة وترجمان القرآن ابن عباس. فرجع ثلثي الجيش على رواية ابنهم كانوا ستة آلاف قيل أن أربعة آلاف رجع منهم بعد أن نظرهم العباس بن عذرة جميلة استفيد منها طالب العلم استفيدوا منها طالب استفيدوا منها طالب العلم قيل أنهم كانوا أربعة وعشرين فرجع عشرون ألفا كانوا أربعة وعشرين ألفا رجع منهم عشرون ألفا وتحتاج إلى مزيد تأمل في أسانيدها والبقية خرجوا على علي وحصلت معركة النهروان كانت بين علي رضي الله عنه وبين هؤلاء الخوارج الذين كانن قولهم قولهن تكفير مرتكب الكبيرة ما اشار الى هذا علمونا فالخوارج سموا خوارج لانهم خرجوا عن الحرب وخرجوا على ائمة الجو وهذا ليس من منهج اهل السنة وانما منهج اهل السنة في. التعامل مع إمة الجور السمع والطاعة لغير معصية الله وإن جاروا وإن ظلموا فالحد لو تعد الأمر فمرض ولي الأمر ظهر أحدنا أو أخذ ماله فالواجب هو السمع والطاعة غير معصية الله وعدم نزع يد المطاعة هؤلاء الخوارج كما قل كان اولهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وظهرت الفرقة في تكتلها ظهرت في يوم حروراء بما انحازوا وخرجوا من جيش علي ونزلوا في حروراء ثم قاتلوا علي في النهروان هم أهل البدع بل من أشد أهل البدع والطلال ويأتي هذا جاءت النصوص بالترغيب في قتلهم كما في هذا الحديث الآن في الذكر لما قال عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة لمن قتلهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذن الحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن الصحابة في أجمعين أخبر أنهم كلاب النار أخبر أنهم كلاب أهل النار وقد روى الإمام العلم الكبير مسلم بن الحجاج الميسابوري روى في صحيحه الاحاديث في الخوارج من عشرة اوجه فتحصل اتفاق الصحابة على فتاله وهناك كلام جميل في هذه العبدات رحمه الله قال فيه الخوارج هم اول من كفر المسلمين بالذنوب تأمل هذه واحدة ويكفرون من خالفهم في بدعته هذه الثالثة ويستحلون دمه وماله هذا مترتب على الذي قبله هذه الثالثة قال واول بدعة حدثت في الاسلام بدعة الخوارج والشيعة في اثناء خلافة امير المؤمنين علي بن ابي طالب تعاقب الطائفتين اما الخوارج فقاتلوه فقتلهم خرجوا على علي رضي الله عنه قال واما الشيعة فحرق تحرق غالبيتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ هرب منه وامر بجلب من يفضله على ابي بكر وعمر وروي عنه من وجوه كثير انه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر رواه البخاري في صحيحه انتهى كلامه الخوارج كفر الصحابة، كفر عليا وعثمان، كفر عثمان وعلي رضي الله عنهما ومن واقهما، وخرس على أمة الجور، وكفر مرتقب الكبيرة. نعم. البدع فريد الكفر والعياذ بالله والبدعة تجر اختها وتدخل الانسان في الضلال وتجعله متلقنة في ابواد الضلال وتترقى به في أبواب الهلاك والعياذ بالتعامل ولأجل هذا تلكم الفصة العظيمة مخرج عند الإمام الدارمي وغيره فصة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلم جاء في آخر تلكم الفصة ورأيت عامة هؤلاء طاعدوننا يوم النهروان مع أنهم كانوا في أول الآمر أمرهم مقتصر على ماذا على اجتماعهم في المسجد وذكر الله تبارك وتعالى بطريقة مفتدعة وصل بهم الآمر إلى أن قاتلوا خيار الأمة فالأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل الصحابة الكرام رضي الله عنهم قال رأيت عامة هؤلاء يطاعدوننا يوم النهروان. فليحذر المسلم من البدعين. صغيرها وكبيرها. وليأجب هذا قال على عليه الصلاة والسلام. اياكم مختفات الامور. فإن كل مختفة بدعة. وكل بدعة لهم ضلالة ومضلالة منها. يحذر الإنسان من الفدعة فغيرها وكبيرها ويلزم السنة وكما قال علمتنا اجتهاد عذرة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في فدعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في فدعة والخوارج العلماء مختلفون فيهم على قولين مشهورين وهما روايتان عن امام احمد من اهل العلم مبدأ الى ان الخوارج من الجرم الحالكة المتوعدة بالنار إلا أنها ليست بخارج عن دائرة الإسلام لمعنى أنهم ليسوا بكفار وهذا قول الجمهور من أهل العلم قول اخر في رواية عن امام احمد كما اشرت آنفا ونصر هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وجماعات من اهل العلم ذهبوا الى ان الخوارج فصار واستدلوا بادلة منها قوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين. في بعض هذا الحديث ثم لا ير... ثم لا يعودون ولأجل هذا كان بعض أمة اهل الحديث ولازم تقول آخر الحديث تشد عليهم من اوله نعم ألا إمامنا رحمه الله وغفر له وان لا نقول كما قالت الخوارج من اصابة كبيرة تنفق الكبار من اعظم اصول اهل السنة والجماعة انهم لا يكثرون بالذنوب ما لم يستحب معنا بإذن الله تبارك وتعالى نزيد كلامي لقائنا القادم نتبر بإذن الله جل جلاله قادمة هذه الدروس سوف يأتينا على مزيد ديان كلام على هذه الجمل التي سوف تأتي الآن لكن هنا أقدسر على ما ذكره رحمه الله تعالى قوله ثم ذكر الخوالد وأن من أصاب كبيرة فقد كفر الكبيرة اختلف العلماء لحد تعريفها فالذي عليه المحبطون بتعريب كبيراً أنها كل ما فيه حد في الدنيا كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد بالآخرة أو ترتب عليه لعنة او غضب او نفي إيمان كل ما كان حد في حد الدنيا أو وعيد في الآخرة أو جاء اللعن على الزائل أو الغضب أو نفي الإيمان هذا حد كبير تقول إمامنا ولا نقول كما قالت الخوارج من أصابك كرة فقد كفروا نعم، الكبيرة تقدم بيان الحذف. الحذف تخرج منه. الشرك بالله تبارك وتعالى لأن أكبر تبائر الشرك بالله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرك لا يغفره رب العزة والجلال إلا بالتوبة النصوح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 وقبلك لا ان اشركت لا يحظى عملك ولا تسكن في الاخره خسرين اما ما دون الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر فإن اهل السنة يكفرون وان كانت باقي الذنوب بل يقولون هو مؤمن بإيمان فاس لا كبيرته لا, يعطونه... لا يعطونه الإيمان المبق كما تقوله الخوارج أجرب كما تقوله المرجع لا يقوله هو كامل الإيمان وإيمانه كإيمان أي بثر وعمر ولا يسلمون عنه مطلق الإيمان كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام في الوسطية فيسلمونه مطلق الإيمان ويقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا نقوى لأهل السنة ومن أعظم أصول أهل الحديث والأثر أنهم لا يكسرون مرتكب كبيرة هذا الشرك بالله تبارك وتعالى كما مرة ما على الشرك أكبر الكبائر والعياذ بالله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام للحديث لا يخضروهم بأكبر الكبائر ذكر أول ما ذكر الشرك الله جل جلاله وبإذن الله تبارك وتعالى سوف أتكلم على الجمل المتبقية من هذه الرسالة في رقائنا القادم يوم الأربعاء ونختم هذه الرسالة بإذن الله ذلك اليوم أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الهدد غير ضالين ولا مضلين وأن يبرم, وأن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد تعز فيه أهل الضاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين